حركة الهواء مرور الناس من جنبها ولذلك جعل الله تعالى هذه الجبال مغروسة في الأرض فكل جبل اليوم له وسد في الأرض يكون طوله ربما ثلاثة أرباع الذي في الأعلى أو ربما كان في النصف أو ربما كان أعلى منه أيضا بحسب بحجم هذا الجبل وطبيعة الأرض فسماها الله تعالى اوتادا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال اوتادا ثم قال وخلقناكم ازواجا جعلناكم ذكرا وانثى لم نجعلكم صنفا واحدا هذا يدل على حكمة الله تعالى في خلقه وعلى علمه جل وعلا وعلى وعلى ارادته فقال وجعلناكم ازواجا يعني جعل الله تعالى خلقناكم ازواجا جعل الله تعالى الرجل جنسا وجعل المراه جنسا آخر حتى يحصل بينهم هذا التكاثر ألم نجعل الأرض مهادا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 ويوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا كما قال الله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيل هذه السماء الصامده القويه المتناسقه تتمزق وتتشقق يراها الناس عيانا فيفزعون من احوال يوم القيامه قال الله جل وعلا وسيرت الجبال فكانت سرابا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 جزاء وفاقا هذا جزاء متوافق متساوي متعادل مع أعمالهم التي عملوها هذا سرق هذا كذب هذا أشرك بالله هذا عق والدي هذا وقع في الفاحشة هذا شرب خمرا كل إنسان وقع في معصية سواء كانت من الشرك بالله أو فيما هو أدنى من ذلك من المعاصي التي لا تخرج من الإسلام لكنه يعتبر عاصيا كل معصية لها جزاء متوافق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 الايات التي تأمر بالر والدين ثم بعد ذلك ربما بصق في وجه أمه وأبيه ربما ضربهما ربما عقهما فنقول يا أخي أنت فعلك يكذب فعلك لا يدل أنك تصدق بهذه الآيات لأنك لو صدقت بها وآمنت بها حقا لأطعت الله جل وعلا فيها ولذلك قال الله تعالى هنا وكذبوا باياتنا كذابا هل كان الله غافلا عنهم؟ لا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 يعطيهم, يعطيهم صلى صلاة واحدة أعطاها أجر من صلى يعني ملايين الصلوات تصدق بدرها من واحد ضاعفه الله تعالى له حتى أجعله كالمتصدق بالملايين عطاء عطاء ممن من ربك الكريم المحسن العظيم عطاء جزاء من ربك عطاء حساب حساب يعني جزاء لما فعلوه حسبنا لهم هذه الأعمال و ضاعفناها لهم نسال الله لنا ولكم <تصفيق> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لا نزال في تفسير سوره عما يتساءلون واليوم نحن مع الحلقه الاخيره من تفسير هذه السوره المباركه ذكر الله جل وعلا في اولها احوال قيام الساعه ثم ذكر الله تعالى ايضا قيامها ثم ذكر حال من عصوا الله جل وعلا ثم ذكر الله تعالى أحوال أهل الجنة إن للمتقين مفاز حدائق وأعنابا وكواعبات رابا وكاسا ذهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا ثم قال الله جل وعلا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه في لا يجرؤ أحد أن يخاطب الله يوم القيامه اذا وقف بين يديه ولا أن يتكلم بين يديه الا باذن سبحانه وتعالى حتى الشفاعه من ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون الملائكه العظام والرسل الكرام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 وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا لا يملك أحد لا يستطيع أحد ان يتكلم بين يديه جل وعلا من عظمته وهيبة سبحانه ثم قال يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب الروح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 فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا الذي يشاء ويريد يعمل عمل الصالح ويتخذ المآب يتخذ الطريق الصحيح إلى ربه المآب العودة ليتخذ عودة صحيحة إلى ربه عودوا إلى الله توبوا إلى الله ارجعوا إلى الله يا أيها العاصي يا أيها من تقع في الشرك يا من تقع في الكذب يا من تقع في العقوق أوبوا إلى الله عودوا إلى الله اتخذوا إلى الله مآبة ثم قال إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ويقول الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كنت تُرَابًا إذا حسب الله تعالى العباد يبدأ بالحساب بين الحيوانات يؤتى بالشات الجمّة الجلحة التي ليس لها قرون